You got a mortgage mind. There's a replacement. You kept making it down buck Faiz here. Like I said... Don't you eat the beef for meat? He has a beef我的? See how much my food should be lifted? Yes. Why are you doing it with ما لازم هذا البلد الأمين اسمع ها بلد بس البلد يعني أنا بحسيه بوجاتي مش رأيي أنا، أول يوم نقوليه، بكتير، صح؟ آه فريم، يعني إذا في بوجري كما كما كا يجت به؟ آه فريم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. هلا كم معك؟ ها ده ربع، سفر ثم رددناه اسفل سافلين اناجهون اراك ايه التفسيره بين بين درجه بنيد عذاب جهنم دا اراك يوديك بقول وتساعد ويا تفسيره دي ديانيي اسلو ہے اخیری دشتا سے مشی ہے یعنی تو اولی ایک چوڑا کھیتاں کو میری پردہ کراں 100 وقت اخیری ذوق کو دے دے ہاں نہیں پشتی پشتی پیٹھ دشتا سے ہاں پیٹھ پیچھا پیٹھ پیچھا نہیں ہم مستکین عقلوی دنیا تو دس اوقات خود کر گئے بچی کی روپے کی مشک لے تو کاش یہ کر تفصیل الا الذين امنوا وعملوا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 المقصود يعني غير مقطوعه فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بيحكم الحاكمين بوستلين هيدا الحاكمانية. يعني بوستلين. وراوستلين هم حاكمها. صورة الشرح. الشرح يعني شرح يعني بارفره كرناه. انيا و او بارفره او ادلي خوشي ادلي بيت بجنة شاه? الشرح. نشرح لك صدرك هافهم زا كي اودية. هنا زوستي فاهم للتقريرة يعني قد شرحنا لك صداقا. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ما بتأسىن جتة شيء كذي يبرفلك كذي. يعني نهوب سينج بيعامد صافس مفرنا نهوب. هما شيء يبرفلك يا واشتئك واشئه. ومعنوية. يعني دلته يخوش كذي ونيه يبرفلك كذي بعيبودات بعد كرام ونح بعد لتي كرام. و نیا او مصیبت عاجزی بود تاين و نیا تصب و تحمل یه های دو چه اخترات خالد نوکه برانبری واجد هند مصیبت نبود تاين دل خودت پناخونی تو پرازی و نیا ۴ باره وی معاون یه گران سرمله تانیا می‌وبرنا و دولت اسلامی و جهان دنیا رسانه‌های بعلامی پیام را بعلامی و ما بوده چلکی ما دلته بر فلکی و نیا بوده ابسانه سادريه ده نقول هذا هم كنا هم كتتشنا موازنون عندي أوامر أو أوامر رب العالمين ما تبكي أفنش الواجبة من عمري الله عليه وآله وسلم ما أعتقد بيتامعفشتة همو بالعكس يتشنا بالعكس نفسهم روبنا ننفسه <تصفيق> <تصفيق> نفسات هستن که ترودین آخوبه بدی، نفسات هستن که دنیا دزکوته بدی، نفسات همیشه هستن که تو قرآن بکنی. جمله بخو بینا کی سعیت آورد کافی است و نفسات هستن که تو لیگت القدری بدی. آبادشون همه پینه خوشن. اوامر هم مثل نفسش نه ایله تو چی بدی؟ دنیا تو کی و دنیا او چه نفس؟ و دیس عوض در ابرامی نهش مکریش تو سر حرام کری. و دادن نه بیسح که فلانش دی، نه بده یا خوب دار فلانش دی، نه بده فلام چی بکای نمی فلان معامله بکای آبش همو بونافسیه چنا ناخوشه و نافس بیشتر بکه بو تجوان که دنیا ربعمش بیشتر نکه یه آموز شرح الصدر هی دنیا پیتیفی هندیه و دنیا دلایک چی مردی هبی دنیا دلایک قائم هبی دلایک هبی دنیا مربل بیت فراکرند بیت صنایکرند گناه بلد لمری بینا عبادات بلد حوش کردن پدری و هنده ها. او دیس وقت ما صیباتش درمانیه پیتی وی تو چی؟ سب را کی جله که زود دهه بی؟ نخو دی نف سوته اونیا زمان تا داسه دا بشه دا چوک که شو را که بکه کربل عالمینی به نخوش بی. هارو کاریه هایی. اونیا کربل عالمین دلمری وی چه اکات بر فراکت کربل عالمین عبادتی به دلمری بناحه به دلمری وی راش کات. بهندش کربل عالمینی آوا همه دا بنا الله و علی وجع لا عيني في <تصفيق> صلاة بيها بس الله ورسوله بيجي خوش يوم الحمود كيردا من تشقون به نافن بيجي كيبل بيها الله وعليه العالمين. وعليك ربونك عبادته بدري ألم نشرح لك صدرك أبناء العالمين ما دريتا شيء ب الله ابرا عميق بيلا غير انا لم نشرح كيف الله, الله عليه وسلم افضل هو مواظ به بيت افنده مصيبته ونخو ش عاجزيه هم مسلسل بيانبي دا بنس بي الله عليه وسلم وبيانبي تشبي يعني جاي اكيد انكيد عاجكي اخنات هم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 أنا منشاح لك لا شيء. الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حليمة صلى الله عليه وسلم. هنا جبريل هات صلى الله كر الدلیبی اونیا هم داره. پس این ها حض شیطانی میکن. شکایت و هم داره. پشته اینکه برای نهفتش دکا زیر زمزم شد. و پشته اینکه دلپیامبل صل الله سلام کرف کریدا کرف و سینگویی بو ودینا و وبو دلیش. هنوز به نمال قضا می ناخدن من دید شنا کلا ال سینگ بیامبل صل الله و و نی آب و پشت اینجی آب برای توی اون بیاره طبعا برای شیری چون اولی سعديه می تворه برای ما می ته الله علیه وسلم چونه دایکو حلمه سعديه و نیا او ظالم به هاوت و چونه لون میه زرد و نیا ایکشوی و او حدیفه کوی درجه اما اول ایکل جارا بود که چی بپیامبریاده کرد شک هذاش إيه كل شيء الشرح من نشرح لا تصدره الصدر الله عليه وسلم كه بكتش قاتي بوهاتي بוקרاً وطبعاً ما شيء وسلم دنوکشیم و انسان یک ونیا دبیجی دبیش میشه ما دکتری بخویم عملیاتی بکنم اما عملیاتی نکردم نه اینکردم ونیا اوه همون وارش نوشته غایبی اما بر عالمی نیونیا هکشته حس کده چی بی پشتی جارا دویبو افش حادثه شکل صدر و قلب عملیاتی که من کنگی بود عالیان از سما نوره کردم من عالیه و تکردم یه قلبرس علیه الله و علی از ونیا یه شور میان وستیون، المکه ونیا میگه نفک عبیده، ساحده. بچه اینها یک هات ونیا دو کس گل اکودو تا هستن. وقتی او هر دو کده، او سینافرن. وقتی مبینه هر دو کده وقتی او آوا، یعنی وی بسیمین بود. سین یه وستیون، یک ویرا الله السلام، یکی شور خبی بود، الله السلام نیفت بود، نیفت کرد. نمی‌بشت از قبل. از بر ما جایی کی و بچید، از سینگه مشاقه، و دلمن اینا داره و تاشت بازیر اینا بود و آوازم زودشست و بچینگ دلمن اینا کرفنف سینگ میده. آبیش دو خوشیه، ایمان و حکمت. و دلمن چیه و تا حالا افش اكل كتير اكل عالي فشك صدر ككاكي وقت وحتى اسرامي عرجه بشيكي بامبسط الله وعرسان بجد يناو دوبينه او يناو وسلسله يركب عرجه رديه بامبري هتيكاس الله وعرسان عرسان عرسان يكن وحدك معنا ببو يمون مانموشي تبحشني يمون يحسيني عطوكي يمون أما مأيمنا بهيك أفشتها وهي كانوا في عباس على سند الديمانت تجيء إيمانك وحكمته في هذا هذاش إكل شرح الصدر وأف شرح الصدران نبزبو في عملية رحيس الله عليه وسلم بوكيش هاي بهمو بو إيمان دارك ربه عالميني هاي يعني بو نأوى نكامل دينه هودينا هاد ما بودي أنا بحس شرح وينيا الصبر والتحمل أمر رزقك وأختام الصيبات وينيا ودلكي بارف ردة أمر هذا نبز بو في غمبل الله عليه السلام رب العالمين ده تحمولني ما فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هذا رب العالمين حسك كهدايته إلى الدار رب العالمين ده دلويش يشرح صدره للإسلام وينيا ده إسلام البلد رزق شرين كاد وينيا دلويش دواري كت وينيا كل إسلام ناله حمش هو شتى تربية. هذا فمن يريده الله أن يهديه، أك هرك سك حزكت ونيا رب العالمين شليبت هداية مبلدة. كأنجيه، لأن هداية ابتدت. آه. نيا دخازه هداية مبلدة. مبلدة إيمانه إني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه. كان جبران حسن كم هي دواعد؟ أكماش كبرت ما سبب دواعت قبله. وكان ومن يريد أن يضله أكره رامي حسن أيك يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أكره رامي حسن أيك ضال كذب ضيقا اه نوبي و نیت چیلگو چی خودت بذار ابداع کنیش برو چکیده، پناخوشه، می‌دیش بناخوشن، قرآن القدر بناخوشه، حدیث پیامبر صلی الله عليه وسلم آه، اولش تونه هم مو بناخوشن، پیدا کنن بن، وقتی اولش تو آورید دی، اولیش بور ابراهیم دیوی می‌رود ها؟ فلام مزارو از اعمال کن، وقتی خوادای ابراهیمیش دلتوش ای کرد، ای کرد، جهیدایت. فمن يريد الله أن يهديه واحترم ربنا حس كذا هي هدايات دار، كذا هدايات دار، كذي مرفقي كذي سبب هدايات دار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بهيمانهم. ويا ديج دي سهل هو يا. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ربعمي هدايتنا ثم دم رفتشناك د. رفتش ما نيج. جهادك أبي كيا. سبب. دو, دو إقفي دا, دا برضو بجد ونيا جيتو فاش فرانشوري خلاتكيتو بابانا خذا يريد ان يضله اسئله الوقت كما رضى عمي ضالكه يعني بجنيوانيه تبخو تشناكيديا نيا تسببه ضلالته هر کسی که دی ایمان بیه، هر کسی که بیت مرور که به سماه درست، و صدره ایسلامی، لعباداتی بردنش شریکت. چیکار مروری؟ بونیا دید عباداتی بردیم روی طنگی، بونیا ودیم روی بونیا جنحهای خوشه. هنگی، چی بمرور محرس، سمراجعات کد هوا، ها نفس خوب کد ایمان خوب کد و مرور صحک دخوکا، بونیا اوه ولكن يجب ان يكون هذا المسؤول عنه يجب ان يكون هذا المسؤول عنه يجب ان بسبب هذا المسؤول صدره يجب ان يكون هذا المسؤول عنه يجب كان يكون هذا المسؤول عنه يجب ان يكون هذا المسؤول عنه يجب هذا المسؤول عنه يجب ان يكون الله المسؤول عنه شيء هذا وضعنا عن وزركا يعني أمر التحوز بين وضع يعني شيء ذلنا <تصفيق> وزر آه يعني أو جناح يا محمد صلى الله عليه وسلم أو تحسبت يا جناحا وتجلك ونيا في عاجزي أمر التحوز بين ونيا وما سلم لتراقرين سلم لنا ما ينح أو جناح يا عمري صلى الله عليه وسلم قال الجرا هستب تقسيريات ككنجي یک و تی باری از ما بیام برد چه سال من عمري خو جالکی سر وقت هکیونی که من هدایت ایمان و دین و ایسلام نزونید بیام برد صلوات میوته وابه بو من چیه تقصیر یه به هندی عنی حسب گناه هد کرد می وقتی اون یک یادوی الله علیه وسلم هد کش تربو منی را برامی عیت آب لکه این چی يعني تبى تهناك الرجال محمد صلى الله عليه وسلم يا بوشتر أبو تهناك الرجال رب العالمين يقول يا صلى الله عليه وسلم عفا الله عنك لي ما لهم يا كده هناك منافقة ونشنا جيارة بس رب العالمين عودي لهم وتعفى الله عنك وترى العالمين يا يا بس بدي تابو تكر. هبؤذن دوبي وتبؤذن نادوبي. في عم بساعوا سلام حسيب جاب أبغى شبل جناح عبس جاءه في كل محتوياتي في عم بساعوا سلام نيا بناخلي والجراي. في حسيب جرب العالمين يا قلت وضعنا عنك وزاكا قلت ما همه يتتشاه كريم همه يتخوش بنا نأف بارأب تود داني باركي جرانا هم ما يسلم يتراكري وچو نهي چونك رب العالم مجد إنا فتحنا لك فتحا المبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخار همه بزوكي ما تقدم من ذنبك وما تأخارك بزوكي هم بل يساء الله علي وآل وصلا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 ببوا لك جرانل ونيا وباركي رب العالمين ونيا حساب الجل كر، رب العالمين بيتا أو بواي جران أبيتا ونيا تبشتها هو بيجلك جران كري ونيا وبأيش عندي ما عملت خوش بده، ومصر ملتهنة هنا، وهذاك الوش ده ونيا كي عم برجع نحود كانيون نوكان، كي عم برجع نحود كانيون نوكان، هذاك الوش ده ونيا جا حلافية ما بين علماء.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 رب العالمین و نیکوی تعبیر عبادی سال الله علیه وسلم خدای توی عافوش کلی باست بق ازندوایی و انتو بر خلیم رو وکوره و الگیره نه هنداقونا حت چن هد کج کنه و رب العالمی یه چیله کلیش یه لخوشش بیه یه لخوش بسی تیج بینه نه تیج بینه او بر دوامش نبینه همال جهت به غمباراتیه و نیکوی هندن ویج در وب کرد خیانت، وب کرد آوازشو جرأت پیامبر، اون یه ایراد خراب نمیکنه. آیا و هندک جونیا، هندک بیش نه گناه، اون یه اصنهاایر، هندکیش بیش نه خلاف الاولا، خلاف الاولا یعنی چیه؟ یعنی باورش نه. آیا باورش نه؟ آبودن اکردو. آوکی یه من فناش شد اکری دیبش نه چونیا بس یا باورش نه؟ آبودن اکری تن اکر. چه آیا و نه؟ برنده مس عمته مرفنا بیشی بجید برای پیامبرش خراب و نیا وای نقص او پیامبره. می‌فهمد مطلعاتی بچید، مطلعاتی بچید پیامبر خالد بند. پیامبری شتیش خالدی بید. اما پیامبر ونیا افت شدنا، وید می‌گوید خلاف الاولنا. ونیا او هندگ جناحید کشوه کنن و رب العالمی چیله واتی یه لقوشیج نی. آره قوله ونیا جال چیچید، جال دلیل. او قولی جال دلیل چی؟ آره که پیامبر هندگ واقع ولكن يتيج بنا يجب بس يكون هناك افضل من المكان الذي يجب ان يكون محمد افضل الله المكان الذي يجب ان يكون هناك افضل من المكان الذي يجب ان يكون هناك افضل ان لا هناك الا الله اشهد ان محمد رسول الله أتعارج في يومات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليش ليه؟ لأن يبلند كهذا بيوتهم. لأن وبصرمان وغيره بصرمان يشتكى. قدر يفيد جرام. لأن وده بيجنه. حقا خو نبيجنه في يوم برش ما يشتبجنه. لأن فلان هداك اسم. لأن الدنيا هذا مزاجنا. عقلنا مزاجنا. إيه كل واقية. في يوم صلى الله عليه وسلم. ما لك أدكر. هما نوعا فرعوني وابو جهل يبغون عمل واقتشت بيوتهم. كاس <تكلم> بحصي وبوشينوكات كاس النفوونان ينسيا ونيع كتاب ونيع عقل ماندو دايانية فرنش دا فرنش دا حماوية رب العالمين ونيب ذكريبي ونوبيبي ونيب بلينكيري الله عليه وآله وسلم حنا في النواجدة نيا ناف تحياته ده أكل ركن النواجدة يلا تبيش لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا عبده ورسوله هم همه نف غلت عبادتها رب العالمية دانتها دا. همو قفت غلنا وكدا غلنا وعب العالمية اشهد أن لا إله إله الله واشهد أن الله محمد رسوله فإن مع العسر يسرن غل هل بارطان غل يكي من أخوش يكي كي هاي يسرن بارطان غل فإن مع العسر يسرا يعني ديها مو نخوشيكي ديها مو برتنقافيكي ديها مو عاجزيكي هاي برفرهيكو هاي رب العالمين دي برفرهي ہے أي چند مصيبة بتاهاتن و چند عاجزي بتاهاتن صغر تحملها به دنیا يعني زيك بكو رب العالمين دي شده برفرهي الجمهودة جهد دنياها بشره دنياها بيت شده بهد شريعته دا بي دنياها ده وانيا تهيد مروف نخوش بو ادام روی صبر های دنیا رب العالمین مروی شد که دیوونی تدید بر فراغ دامروی، پشیفو مروی هند. از شرعتی دو هکتونش نمیشه پیام بکنیم این دشیر یوسران، دبرنیشتی که، کنش نمیشه بکی، اونیا یوسرا کدی بته، نمیاد بدیش کی که آه. این نما عسر یوسران جر کدی شاب العالمین بود دیهرعاجزیکو برتانگافیکه چه هی برفره که هی. نعم خوبی عمل نکن خوبی اینی نکن. دیهمو كان برتانگافی و آو عاجزی و آو خامو وانیه. این بونگوتن ایلا چه هی برفره هی. و رب العالمین هو دنیا دنم. هو دنیا دنم. چن عاجزی و خامو تا تمزان چه ی دیت عبد الله بن عباس بجید لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُصْرِينِي شراب عالمی ادوار هر دو اتو چند جور عصر یسر بودین؟ دو جورانی؟ عصر چیه؟ هر دو جور عصر چپه و؟ الفلام. الفلام. اونا فلوعات عربی داره کلماتی الفلام پیوی بوده. دوباره و فهری ای که؟ يعني عصر ها دو کتنه، هر دو کیه که. بسکه کلمات هات نکی رمید. يعني نکی يعني يسرى يك قال يسرى ذي اكنيلا يعني دي هم برتاندويا كشن برفريانه دياله يعني هم وهم قبل شويه داك صح كان دنياي دا اغلب جار قال امروي برفريز وتن برتنجي برفريز ان مع العسر فان مع العصر يسرا ان مع العسر يسر ذي برفرييره بعملونيه هدوك بدا تمروفي ونیا و کجا ره رب العالمین و نیا تدید و مروری شیف آهنار میاد لی مروری پی خوش بود یا نمروری چه بوده و مالش دام مروری. ای دوچه بومرگیاتن دو یوسف بومرگیات دو یوسف بومرگیات. باهو. به هنده چی دو ان مع العسر يسرا ان مع العسر يقول لك كتير ششكله نعم يقول لك ان يكون يقول لك ان يكون يقول لك ان يكون يقول لك ان يكون يكون يكون يكون يكون يعني اگه تعبوده دخلاس کرد چیب که هر ایبوده که دی، تنهایش خلاص کرد ذکریب که خلاص کرد سوندیب که سونه تخلص کرد قرآن بخونه قرآن تخلص کرد الرحم صیهات الرحم تخلص کرد ونیا هر وکی عبد الله بن عمر یا هر باجاري دو سلام که هو دربستیم باشه دیکی پوامینی که قلعونا حونا که نظر ومشتنه این یشیار جی اکی باج میگی یعنی باج را که ونیا فإذا فرقت فانصاب أكل تفسير فيها. تفسير يقول بس فإذا فرقت فانصاب يعني أك تشرد الدنيا خلاص ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني فانصاب لربك. رب شفت عبادات مكبتها. رب العالمين. الدنيا يعني. لأن برشة رب العالمين فإذا فرغت فانصاب شو وقت تشرد بيت. تشرد في وقتك رأس مالك سر مالته في وقتها. ب؟ هذا خلاص بيد يعني بيشوف دستكش وإلى ربك فرحب. شتو عبادات أي شبكه في يومات رب العالمين فأود عبادته خبيك دعابك تراب العالمين عبادته ملودي خبيك برهندي ملودي بالسمان هم جابين قبل العمل وبعد العمل شو هاي دعائته قبل العمل مش غرب ومن سهل كيو صنعته وبعد العمل شو غرب خديتو المن خبيك بالي رمضان ولكن يجب ان يكون هناك اللهم بلغنا رمضان و ان يكون هناك رمضان يجب ان يكون هناك رمضان رمضان يجب ان يكون الله منا ومنك يا يعني بلاه بس رب العالمين هيفياته همو قابب همو كي وانيا بس رابا عالم بيد شجا خوب كيفا قرينه دا؟ غير رابا چونكي وإلى ربكا هفا قرينه اب كيفا؟ فرغب و اباس نحوياً بودا قيشو اب خوب فرغب إلى ربكا بس گو ابا هاتي نباشي آخر من يعني فرغب إلى ربكا لا إلا غيره يعني همو قابب لا هيفياته چبيه؟ ربل عالم می‌دهی ویا کسی دی نمی‌کند. چونکه هیچ بشارت اول الله هم خود جالا که جنح کاری نو و نیا هم مسالیه تو بنا می‌گنحیم. باز ای فیومان و نیا با پیرام ملاکی باج بکر. نقدیوی وادتی. آه. چونکه رغبای اکیل عبادت را تو بس بو کیم تکر. بس رب العالمی. چیون فاهاتا کاری نم بو غیر رب العالمیه و ملیک رش ابش شرک. فلا بجن ما خلاص. او جيل بجنيفيا مع عزيره ثانيه او يزيديا بجنيفيا مع شيخ هاديه هم مدجه سنه اغيره واست 90 عام بس الدراسه دي ما خلصت لما انا بحثت هو حال الجماعات اكي ييفيوو شيعا ييفيوو محمد المهدي وجامده او دي ما خلصت يعني عليا يعني حسين اراضي بناقدره هر اكي كوبي همو رب العالمين في سورة الوثماء رب وإلى ربك فرغب هذا هم الشركة توحيد هذا هيد يومو بس كيفي هيد يومو بس رب العالمين بيدكو أودي عبادة ما فبريكك أودي المعقوش بيد أود ما بدك حش وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين أصحب الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى الله وصحبه أجمعه the leader is not going to be in the club